الحمد ل ه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المبتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه أ س ئ ل ه نقدمها لفضيله الشيخ ابي عبد الرحمن مقبل بن الهادي الوازن حفظه الله تعالى سؤال ا ل أ و ل من المعلوم ما حل ببلاد الصومال من المصائب التي خطبها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ف ا ت ق ل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م من هذه الفرص فاحتلوا بلاد الصومال ونشروا فيه الفساد بانواع من تنصير و م خ ا د ر ا ت وزنا وما إ ل ى ذلك فالسؤال هل يجوز اغتيال هذه الجنود ا ل ك ا ف ر ة ا ل م ع ا د ي ة ل ل إ س ل ا م والمسلمون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ف إ ذ ا كانت الحرب ق ا ئ م ة فهم يعتبرون حربيين مقاتلين وهكذا إ ي ا اذا لم تكن ق ا ئ م ة فهم حربيون اتوا للفساد في ا ل أ ر ض و ل ل د ع و ة إ ل ى الكفر حين استطيع اغتيالهم بحيث لا يلحق المسلمين ضرر نعم ولا يخشى على ا ل إ س ل ا م والمسلمين من باسهم ما هو أ ع ظ م فلا باس باغتيالهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين م لي بكعب بن ا ل أ ش ر ف فانه م قد عاد الله ورسوله فقال محمد بن مسلمه ورجل اخر من الانصار نحن يا رسول الله ووجاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله ي وسلم واذن ََ لهم َُْ في ِ ان يقولوا َُ اي اذا لزن أ ن يتكلموا في النبي صلى الله عليه و ع ل ى اله و سلم فهو مباح لهم و دعوا كعبه بن العاشره و قالوا له أ ت ي ن ا ك من عند هذا الرجل و إ ن ه قد كلفنا و أ ت ي ن ا ك بنريد منك أ ن ت ق ر ب ن ا حبا وظاهر دراهم فقال أ ي ض ا والله لا تملن و أ ي تملون رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال ترهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا و أ ن ت أ ج م ل العرب أ ي نخشى على نسائنا ان يفتتن بك فقال ترهنوني أ ب ن ا ء ك م فقالوا يعير أ ح د ه م ويقال رهنت أ ذي كذا وكذا ولكن نرهنك لامه الحرب وهذا من ا ل س ي ا س ة حتى لا يستنكر ما إ ذ ا آ ت و ا بالسيوف واتوا ب ا ل ف ن ع م ف آ ت و ا ثم دعاه محمد بن م س ل م ة فقالت له ا م ر أ ت ه إ ن هذا نداء الموت أ و بهذا المعنى وابت عليه أ ن يخرج فقال إ ن الكريم لو دعي إ ل ى ط ع ن ة لاجاب و إ ن هذا أ خ ي محمد بن م س ل م ة فنزل فقال له ما أ ح س ن هذا الطيب الذي ن ش م منك قال, قال اجل عندي أ ج م ل فتاه من العرب, من العرب وذكرها فقال ت أ ذ ن لي ان اشم قال نعم فشم ثم مسك ب ر أ س ه وقال لصاحبيه عليكما فقتلا ثم مشيا أ و مشوا إ ل ى أ ن أ ت و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى و و ق ص ة أ ب ي رافع وهو بن ع ا د الحقيق أ غ ر ب ايضا ف إ ن ه كان متحصنا في بيته فتحيل ا ل أ ن ص ا ر ي ن الى أ ن دخل في ظلال الليل فقال يا أ ب ا رافع ما ادري اين ه فقال هانذا فعمد إ ل ي ه وضربه ب السيف ف ك أ ن ه لم يغن شيئا ثم خرج ورجع ك أ ن ه مغير فقال ما لك يا أ ب ا رافع قال ل أ م ك الويل جاء رجل وضربني ب السيف فذهب ا ل أ ن ص ا ر و ا ت ك ى على ل ب ا ب ة سيفه حتى سمعها خرجت من ظهره ثم خرج وانكسرت رجله وقال لا أ ب ر ح حتى أ س م ع ن ا ع ي م الموت و أ ع ل م أ ن ه قد قتل فما برح حتى سمع فقد مات أ ب و رافع تاجر ا ل ح ج ا ز نعم فالاغتيال ل أ ئ م ة الكبر أ م ر مطلوب واقعد ياجه وهو اتى من بلده لاحتلال بلاد ا ل إ س ل ا م والمسلمين فامريكا أ م ر ي ك ا تقتص بلاد المسلمين ب ل د ة ب ل د ة ن س أ ل الله أ ن يقيد ش ع ب ا ي ق ف في وجهها ويكسرها كان كسر ا ل أ ف غ ا ن ي و ن الروس والله المستعان السؤال ث ا ن ي في بلادنا جماعات إ س ل ا م ي ة فما حكم الانتماء إ ل ى الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين من لك أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين س م ا ن الله على لسان إ ب ر ا ه ي م مسلمين ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله و أ م ل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين ف ا ل أ س م ى التي حدثت في عهد السلف ورضي بها السلف و أ ض ر ه ا السلف مثل أ ه ل ا ل س ن ة أ و السلفيين ويكونوا سلفيا على ا ل ح ق ي ق ة ما هو سلف ي ويدعو إ ل ى الانتخابات هذا ليس بسلف ي فليس في هذا نعم أ و من أ ه ل الحديث ويكون محدثا أ ي ض ا ملتزما ل ط ر ي ق ة السلف و إ ل ا فرط محدث وهو صوفي منحرف ف إ ذ ا كان من هذه ا ل أ س م ا ء التي أ ق ر ه ا علماؤنا كما في ع ق ي د ة السلف للصابوني رحمه الله تعالى ه ا ن ه ت ا ر ة يذكر ع ل الحديث و أ خ ر ى يذكر السلفيين و أ خ ر ى يذكر على ا ل س ن ة وهو يعني شيئا واحدا المتمسكين بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى على فهم السلف الصالح و أ م ا التسميات ا ل ج د ي د ة فهي حبيات م غ ل ف ة نعم ا ل إ خ و ا ن المفلسون رحبوا في بلدنا بكل شر نعم تنسيق مع البعثيين لايثاق الشرف مع عشره احزاب أ ل ا ي ك س ر بعضهم بعضا الا يتكلم بعضهم في بعض مظاهرات ص د ا م ي ة ك أ ن ه م أ ن ع ا م س ا ئ ب ة تسكك نفديك يا صدام بالروح والدم اللهم استعان يا إ خ و ا ن ن ا ماذا بعد هذا مجلس النواب الطاغوتي المهم الانتخابات م م ه ل ا ا ل ط ا غ و ت ي ة ا ل ت ص و ي ت ا ت ا ل ط ا غ و ت ي ة وهكذا أ ي ض ا الجمعيات التي تحتها ح ز ب ي ة م غ ل ف ة لا يعرفها إ ل ا البصير وستتضح ا ل ح ق ي ق ة وقد اتضحت ف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 توالي أ خ ا ك المصري الذي تسمع عنه خ ي ر ا وان كنت لا تعرفه وتوالي أ خ ا ك ا ل ي م ن ي الذي تسمع عنه خ ي ر ا وان كنت لا تعرفه توالي أ خ ا ك للدنوسين ا ل أ ع ج م ي ن ا ل أ ب ي ض ا ل أ س و د الناس ل آ د م و آ د م خلق من تراب إ ن م ا هو رجلان مؤمن تقي ن و هاجر شقي كما ذ ب ت عن النبي صلى الله عليه و ع ل ى ل ه و سلم أ ب ي دعوى ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين اظهركم دعوها ف إ ن ه ا منتنه اصحاب ج م ع ي ة ا ل ح ك م ة مستعدون أ ن يتساعدوا مع من كان منهم أ ص ح ا ب ج م ع ي ة ا ل إ ح س ا ن أ ي ض ا كذلك هما اختان أ ب و ه م ا واحد و أ م ه م ا و ا ح د ة نعم ماذا يا إ خ و اخواننا ن ن ا ماذا يا إ سمعتم ان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عند أ ن قال ا ل أ ن ص ا ر يا ل ل أ ن ص ا ر وقال المهاجرين يا للمهاجرين قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أ ب د ع و ا ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م دعوها ف إ ن ه ا منتنه نحن نعين امريكا على أ ن ف س ن ا بهذه ا ل ت ف ر ق ة ف إ ن ه ا أ ض ع ف ت قوانا وجعلتنا نشتغل بعضنا لبعض نعم نعرات ج ا ه ل ي ة ي ت ب ر أ ا ل إ س ل ا م منها ف ا ل ن س ب ة إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى حتى ن س ب ة ق ر آ ن ي ما نبغيها ل أ ن ه قد وجد قرانيون كفار يكفرون ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى فماذا ن س ب ة السني كانت على عهد السلف الصالح كمحمد بن سيرين وابن عباس فمن بعدهم ما زال الناس يقولون ذاك سني وذاك مبتدع إ ل ى آ خ ر ه وهكذا ايضا السلفين والحديثين أ م ا هذه النسب ج م ا ع ة التبليغ التي تميت الجهاد في سبيل الله و اخرج معهم على ا ل ب د ع ة و أ م ا الجهاد لا حتى إ ن ه م منعوا أ ص ح ا ب ه م أ ن يشاركوا في الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي وقالوا ستمنعنا روسيا من الدخول إ ل ى بلدها آي الله المستعاني يا أخوان دعوات ص و ف ي ة ب ل ه ا نعم قد قاله ا ل إ م ا م الشارعي ق ب ل ه قال لو أ ن شخصا تصوف في الضحى ما جاء آ خ ر اليوم إ ل ا وهو ابله فماذا يا إ خ و ا ن ن ا كان لنا كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك انظروا الى آ ث ا ر ا ل ح ز ب ي ة في لبنان والى آ ث ا ر ا ل ح ز ب ي ة في افغانستان نعم والى آ ث ا ر ا ل ح ز ب ي ة في الجزائر والى آ ث ا ر ا ل ح ز ب ي ة في اليمن و إ ل ى اثار ا ل ح ز ب ي ة في مصر ج م ا ع ة تضرب أ خ ر ى الحكومات و أ م ر ي ك ا تقر اعينهم بهذا ما يحتاجون إ ل ى ماذا أ ن يوجهوا الى الجماعات مدفعا ولا رشاشه ج م ا ع ة تضرب أ خ ر ى نعم وافتن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحضره التبواها هنا بحسب امرهم من الشر ان يحقر اخاه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعظه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى كما الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إ ذ ا اشتكى منه عضو فدعله سائر الجسد بالحمى والسهر ويقول أ ي ض ا كما الصحيحين من حديث أ ب ي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ورب العزه يقول في كتابه الكريم انما المؤمنون اخوه اسالكم يا إ خ و ا ن ا ل آ ن حزب حفظ البردقان وحزب الافساد والاصلاح هل كل واحد منهما يحب ا ل آ خ ر كل واحد يخطف لمن يصوت معه لو أ ن الحنير تصوت لاخذوها تصوت معهم قد خرجوا بنسائهم ما استحيوا خرجوا بنسائهم يصوتنا فماذا يا إ خ و ا ن ن ا داسيسه ا م ر ي ك ي ة تولارات امريكا هي التي فرقتنا و إ ل ا أ م ا دين ربنا فلا فرب ا ل ع ز ي يقول في كتابه الكريم و أ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون ويقول فتقطعوا امرهم بينهم ز ب ر ا كل حزب بما لديهم فرحون نعم م س أ ل ة ا ل ح ز ب ي ة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحزبنا عليه أ ك ن ا مصيبات أ م مخطئات ثم تعرفون الحديث و ه و ا ل ص ح ي ح صرنا حزبين هكذا يا إ خ و ا ن ن ا كنا مصيبات أ م هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم من أ ج ل هذا شهره ماذا يا إ خ و ا ن ن ا الحزبين ينبغي أ ن تعامله م ع ا م ل ة الحزبيين ل أ ن ه شق عصى المسلمين ل أ ن ه أ ب ع ث قوى المسلمين ل أ ن ه شتك شمل المسلمين نعم يا إ خ و ا ن ن ا تقول له أ ن ت مسلم و أ ن ا مسلم نحكم كتاب الله في هذه ا ل ق ض ي ة التي نختصم فيها يقول ماذا يقول هو حزب عالمي لا يستطيع الفرد أ ن يتصرف فيه نعم يا اخوان ما هم عند تحكيم الكتاب والسنه ة ما م تحكيم عند والسنة الكتاب كنا نقول كنا نقول ماذا للناس من زمان ان الحزبيين ليسوا عند الكتاب والسنه تلكم الورقه التي قرات عليكم لو جاءكم الخبر وطلب منكم ان ترشحوه فلا ترشحوه لكن رشحوا فلان بن فلان ايقول هذا من يهمه امر المسلمين يهمهم الكراسي يا ا إ خ و نعم ن ن ا يهمهم الكراسي نعم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى لما كانت ا ل م ه م ة هي الكراسي أ س أ ل ك م على ا ل إ ن ص ا ف أ ك ا ن هم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يلي أ م ر المسلمين و أ ن يكون إ م ا م ا لهم أ م همه إ ظ ه ا ر دين الله همه اظهار دين الله أ كان هم أ ب ي بكر كذلك ايضا ء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أ ن ا أ ق ر ب من النبي صلى الله عليه وسلم من أ ج ل أ ن اكون ا ل خ ل ي ف ة بعده وهكذا عمر وهكذا عثمان وهكذا علي بن أ ب ي طالب كان همهم هذا يا اخوان أ م كان همهم هو نصر دين الله فقد أ ر ا د أ ب و بكر أ ن يستقيل ف أ ب ى ا ل ص ح ا ب ة أ ن يقيلوه بعد أ ن كان خ ل ي ف ة أ ر ا د أ ن يستقيل ف أ ب ى ا ل ص ح ا ب ة أ ي ان يقيلوه نعم يا إ خ و ا ن ن ا ا ل آ ن ماذا القتال من أ و ل ا ل أ م ر انظروا الى ا ج ه ا د ا ل أ ف غ ا ن ي نعارك بين المسلمين ع ن ف س ه م من أ ج ل الكراسي ومن أ ج ل الدنيا ومن أ ج ل الوزارات سق دماء المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ع ل ل ى ا م يقول لا ترجعوا بعضي كفاره يضرب بعضكم ل ق ا ب بعض نعم وهؤلاء يوجهون المدفع والرشاش إ ل ى أ خ ي ه المسلم حتى يضعف و ي أ خ ذ الوزاره عليه ما شاء الله ماذا يا إخواننا ح ك م ة يا ر س ف ك دماء المسلمين إ ل ى أ ن صار رئيس الوزراء وهدات ا ل ق ض ي ة وهكذا ضحوا بجميل الرحمن رحمه الله تعالى من أ ج ل أ ن ه لا ينكر عليهم ما سيصنعونه ف ا ل أ م ر يا إ خ و ا ن ا ل ح ز ب ي ة ا ل ح ز ب ي ة تشتيت شمل وضعف للمسلمين والله مستعان اذا بقيت فقرات لم اتنبه ل ل إ ج ا ب ة عليها ذكرتموني ه ا كلكم نعم سؤال ثالث ما حكم ا ل ب ي ع ة مع هذه الجماعات ومتى تجوس ا ل ب ي ع ة في ا ل إ س ل ا م البيعه لهذه الجماعات تعتبر بيعه بدعيه البيعه التي عهدت في زمن النبي صلى الله عليه و ع ل ى اله و سلم للنبي فقد كان ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة على أ ص ح ا ب ه في السمع و ا ل ط ا ع ة في الصحيحين عن عباده بن الصامت رضي الله عنه و ا ل بايعنا رسول الله صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ع عَلَيْهِ ل ى و على السمع والطاعه في العسر واليسر والمكره والمنشر وعلى الا نناجع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي الصحيحين عن جدير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايات رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم على إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة والسمع و ا ل ط ا ع ة والنصف لكل مسلم نعم وربما اخذ ا ل ب ي ع ة على أ ل ا يفروا و ربما أ خ ذ ه ا على الموت و ربما أ خ ذ ا ل ب ي ع ة على ا ل ن س ا ء و ربما أ خ ذ ا ل ب ي ع ة على بعضهم أ ل ا ي س أ ل الناس شيئا وهكذا أ ي ض ا ا ل ص ح ا ب ة بعده أ ب و بكر و عمر و عثمان والمسلمون ا ل آ ن قلدوا أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ف ن ب د و ا ا ل ب ي ع ة وعمدوا إ ل ى التصويتات ا ل ط ا غ و ت ي ة والانتخابات ا ل ط ا غ و ت ي ة ت غ ل ي د ا لاعداء ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا وجد أ ن ي ر هنالك وهم عازمون على جهاد امريكا ومن وقف في وجههم مع امريكا فلا ب أ س ان يدعو الناس إ ل ى بيعته بشرط أ ن يكون من أ و ل ا ل أ م ر يريد ن ص ر ة دين الله نعم ما يقوم للجهاد من أ ج ل أ ن يكون إ م ا م ا ونحن نتمنى جدا أ ن نسمع في الصومال أ م ي ر المؤمنين ونهاجر إ ل ي ه كنا نتمنى أ ن يحصل هذا في أ ف غ ا ن س ت ا ن ف إ ذ ا هم بصبغه الله مجددين صوفي عميل لامريكا عميل لايران كل بلاء فيه وبعده رباني مثل هذه الحكومات ا ل أ خ ر ى الا فبعد تلكم التضحيات والقتل والنعم كنا نتوقع ن نسمع بامير المؤمنين والله المستعان فعلن من هذا أ ن ا ل ب ي ع ة لا تجوز لكن إ ذ ا كان رجلا من اهل ا ل س ن ة و له ش و ك ة ض و ي ة و التقصى الناس عليه فلا باس أ ن يدعو و أ ي ب ي ع ه الناس على كتاب الله و على س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم أ م ا كل ج م ا ع ة تدعو إ ل ى بيعتها فهذه ا ل ف ر ق ة بل وهذا الفشل من اول الامر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اذا لم يكن هناك جهاد قائم وفيه ج م ا ع ة م ت م س ك ة بالكتاب و ا ل س ن ة وتدعو الى الكتاب و ا ل س ن ة وليس هناك امام وتستطيع أ ن تدافع عن نفسها فهي تعتبر ج م ا ع ة م ح ت س ب ة لابعث أ ن ينصبوا واحدا منهم إ ل ى أ ن يوجد إ م ا م أ ه ل لذلك ويسلم له ا ل أ م ر سؤال رابط كثير من الشباب عرفوا ب أ ن هذه الجماعات لا تصير على منهج السلف الصالح ولكن يتساءلون ما هو البديل غير هذه الجماعات البديل كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ع ل الله ى و البديل ا ل ا س ت ق ا م ة والتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ا ر ت ب ى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون ب ي شيئا فهذا هو البديل إ ن تنصروا الله ينصركم ك م ن ف ئ ة ق ل ي ل ة غ ل ب ت ف ئ ة ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله نعم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان ي خ ذ ل ك م فمن الذي ينصركم من ب ع د نعم إ خ و ا ن ن ا ف هذا هو البديل شغل الناس بالبديل تقول لهم الانتخابات قالوا ما هو البديل بديل الكتاب و ا ل س ن ة نعم ماذا يا إ خ و ا ن ن ا المجالس ا ل ط ا غ و ت ي ة ا ل ت ش ر ي ع ي ة هم يسمون مجلس النواب مجلس ت ش ر ي ع ي يا إ خ و ا ن نعم الحمد لله شاهدين على أ ن ف س ه م بالضلال ن ع ماذا م يا إ خ و ا ن ن ا يقولون ما هو البديل م ا ه و ا ل ب د ي ل ل ا ب د ي ل أولا ه م انا أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب ي ت ل ع عليهم نعم كفانا كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا فهذا هو البديل ي ك ي ن ا كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ن ب د أ ان أم ن ب د أ امرنا بالمعاصي ن ب د أ امرنا بالمعاصي اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وقال في اهل احد إ ن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا وقال في أ ه ل أ ح د أ ي ض ا ولقد ص د ق ك م الله وعده إ ذ تحسونهم ب إ ذ ن ه حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم ل ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون منكم من يريد ا ل آ خ ر ة ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم نعم يا إ خ و ا ن وقال أ ي ض ا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ف ا ت ق م كما أ م ر ت وقال ولولا ان ف ت ن ا ك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا إ ذ ا لاذقناك ضعف ا ل ح ي ا ة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ن ص ي ر نعم هذه الجماعات في ا ل ن ه ا ي ة سيوجه بعضها الى بعض المدافع والرشاشات من بدل ا من اول الامر يجب ان تعلموا هذا لانها اسست على المطامع على الاطماع على حب الكراسي على ا ل ز ع ا م ة نعم ما اسست لاجل نصر دين الله على نصر ماذا ا ل س ن ة والبدع لا يفرق بين الشيعين والصوفين والسنيين بل ربما يا إ خ و ا ن ن ا في ا ل ن ه ا ي ة بين الشيوعين و ا ل ب ع ث ي ن والناصرين نعم والحداثين إ ل ى غير ذلكم المهم أ ن تكون معنا تكون معنا إ ل ى متى إ ل ى ان الى تشكيل الوزارات وبعد تشكيل الوزارات كل واحد يوجه في النقاه و م د ف ع إ ل ى ا ل آ خ ر هذا يا اخوان موجود بارك الله فيكم وحدث في كثير من البلاد والله المستعان لا سيما ودولارات امريكا دولارات امريكا اللهم ابلغ دولارات امريكا ب ا ل ح ر ي ق ة الله يحرق دولارات امريكا فهي التي أ ف س ل ت علينا ق ل ا د المسلمين يعني ي أ ت و ن عند الانتخابات ب ط ا ئ ر ة مملوءه دولارات ويوزعونها ويالله يا إ خ و ا ن ن ا والجهاد ذاك والجهاد ذاك الذي قد سكت ف فيه الدماء والذين س ب ك و ا الدماء ما ماذا والله إ ن اخا حاشديا ازارني وقال والله ما كنا نعلم ولا نسمع ص ب غ ة الله مجددين الا وقت الانتخابات قال ف إ ذ ا و هكذا ص ب غ ة الله مجددين و آ خ ر أيضا عنده بصيره ح س ن منه قال نعم إ ن ه عميل ل إ م ر ي ك ا اعطته امريكا أ م و ا ل ا فوزعها على المنكوبين فصوتوا له نعم يا إ خ و ا ن ن ا والله المستعان فانتبهوا يا أ ي ه ا ا ل إ خ و ه الصوماليون أ ن ت ش ف ك دماؤكم ثم بعد ذلك ط ا ئ ر ة ا م ر ي ك ي ة مملوءه بالدولارات وتحسد عليكم ما تريدون نعم تعالى تعالى والبدعة السنة السنة مفر والبدعة ماذا س ن ت ح هذا السنه و م البيعات ن ت قلت على نصر السنه و ا ل ب ي ع ا لا يفرقون بين ا و ا ت نعم المهم يا اخوان ان كما هو موجود عندنا, آه نعم كما هو موجود عندنا المهم ان تكون إ ص ل ا ح ي ا ولو أ ن ت ما تصلي اصلاحي وما اصلي معليش ا وماذا يا اخواننا بعث و أ ن ت اصلاحي معليش ا وهكذا المهم ماذا يا اخوان صوفي صوفي تدعوه ل ى ا ل ص و ف ي ة و اصلاحي معليش ا وهكذا كلها معليش معليش ا و ا ن ه ا ي ه والله المستعان نعم س ؤ ا ل الخامس ما هو الفرق بين التعاون الشرعي والتعصب ا الحزب سؤال حسن بارك الله فيكم التعاون الشرعي يقول الله سبحانه وتعالى و ت ع ا و ن على البر والتقوى ولا ت ع ا و ن على ا س م العدوان هو أ ن تساعد كل مسلم تستطيع أ ن تساعده سواء كان معك أ م لم يكن معك ف أ ن ت مثلا وزير ا ل أ و ق ا ف أ ن ت وزير ا ل أ و ق ا ف ا ل مسلم ي أ ت ي ك ل ح ا ج ة تقضيها ما تقول أ ن ا ما أ ه ت م إ ل ا ب أ ه ل حزبي يبنون المساجد ويحتلون المساجد وهكذا يساعدون و ظ ي ف ة و و ظ ي ف ة الصباح و و ظ ي ف ة إ ض ا ف ي ة وهكذا فالتعاون الحزبي, التعاون الحزبي ضيق والتعاون الاسلامي إ س ل م ي و ا ع ا ت ع و ن ا ا ل ل إ س واسع لكن التعاون الحزبي ضيق ض ي واسعا ن س أ ل الله ان يصلحهم ويردهم أ إ ل ى الحق ردا جميلا والله المستعان <تصفيق> يقول تنبيه هام ذكرت يا شيخ ا ل ب ي ع ة ل أ ي إ م ا م ولم تذكر أ و ل ا إ م ا م ق ر ي س ي لعموم ا ل أ د ل ة ا ل إ م ا م من قريش لا يزال ا ل أ م ر من قريش إ ل ى اخره وجزاكم الله خيرا و أ ن ت بارك الله فيك تنبيه حسن وهذا هو الذي عليه أ ه ل ا ل س ن ة فقد قال الحافظ بن حجر إ ن هذا الحديث مروي عن أ ر ب ع ي ن صحابيا ذكر هذا في الفتح و إ ذ ا وثب عليها غير قراشين واستتبى له الامر ويخشى من ف ت ن ة إ ذ ا غ م عليه فيسمع له ويطاع صونا لدماء المسلمين ودرء ا ل ف ت ن ة نعم قلنا التعصب ا ل ح ج ب ي ضيق فهو لا يريد ا ل م ص ل ح ة إ ل ا ل ح ج ب ه التعاون ا ل إ س ل ا م ي ل ت ع ا و ن مع كل مسلم واعداء ا ل إ س ل ا م كانوا ولا يزالون تاره يحارشون بين العرب والعجب و أ خ ر ى باسم ا ل ع ر و ب ة رب ا ل ع ز يقول في كتابه الكريم يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله عزقاكم فياتي نيشيل اصلق لا رحمه الله يقول واسلم نعم ي أ ت ي ويقول نريد أ ن نجمع العرب حتى مات تلتهمهم إ ن روسيا و غيرها يقفون ولا يهمنا ايكون نصرانيا ايكون مسلما ايكون وفي ا ل ن ه ا ي ة ماذا يقول وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في ب د ي امده ثم يقول في ا ل ن ه ا ي ة إ ن ه لا يصلح الناس إ ل ا ا ش ت ر ا ك ي ة ما ركز نعم فلا رحم الله, ميشي و... ولا رحم الله من هو على عقيدته وهو حي إ ل ا أ ن يتوب على ع ق ي د ة من شيل ا عفلك إ ل ا أ ن يتوب الى الله سبحانه وتعالى نعم س ؤ ا ل السادس نريد أ ن توضح الولاء والبراء في ا ل إ س ل ا م الولاء والبراء من أ و ث ق عرى ا ل إ س ل ا م يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا س عدوي وعدوكم اولياء ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ي و ا د و ن من حاد الله ورسوله ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ذ ي شيء إ ل ا أ ن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم